بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم يا ايها الناس اتقوا ربكم ان إنها زلزلة الساعة شيء عظيم إنها زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ قُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّا سَكَارًا وَمَا هُمْ كَرَهَ أَمَّا أَضَعَ وَتَضَعُ الْبَاطِعَ الْحَمْلَ وَجَرَّ نَادَتُكَرَهَ وَمَا هُمْ لِكَرَهَ وَمَا هُمْ بِكَرَهَ وما هم بتكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم تتبع كل شيء طالب مريض، ومن الناس من يجادل في القدر غير علمه، ويتبع كل شيء طالب مريض. متابعي. فهو فإنه يضل ويهدي إلى عذاب السعير كتب علي أنه منذ و في ريب من البعث فإنا خلقناكم خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة خلقناكم من تراب ثم من على قدم ثم من مضرة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبينا لكم أم من مضرة مخلقة و غير مخلقة نبين لكم و نقر في الأرحام ما نشأ نخرج من طفل ونقر بالأوحام ما نجروا إلى أجل مسمى ثم نخرج من ثم نخرجكم طفل ثم لتبنوه أشدكم ثم نخرجكم طفل ثم لتبنوه أشدكم ومنكم من يتوفى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرْدُ إلَى أَرْزَلِ الْعُمُورِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى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 لا ريب فيها وأن الله يبعث من في الحبور وأن السلام حريق له في الدنيا حذي ومذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظل عبيد ذلك بما قدمت يدا صابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة وإن أطابته فتنة تجري من تحتها الأنهار الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب يَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ مَا لَيَقْطَعَ الْيَوْمَ ظُرَّ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدَهُ مَا يَفْعَلُ فَالْيَمْدُدُ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ هل ينظر هل يذهب أن ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي منه فَكَذَا أَلِكَ أَن <تصفيق> الصابين والنصارى والمجوس والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والصابين والنصارى أشركوا والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة والذين أشركوا.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 الشمس والقمر ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والش الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب والشجر والدواب. كثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرب إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان اختصموا في ربهم فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَبِيمِ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد ولهم مقامع من حديد I'm mm man. -hmm. الحريق. أعيدوا فيها وذوقوا على ذا الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجهدون في هل من تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ لباسهم فيها حريب ولباسهم فيها حريب وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وهدوا ونصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد والمسجد الحرام الحرام بظلم نذقه من عذاب آل يب وَأَيُّ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شيئا. لا تشرك بي شيئا وطهر البيت الهائل الطايفين والقائمين وركع السجود لا تشرك بي شيئا وطهر البيت يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وهد بالناس بالحد يأتوك رجالا من كل فج عميق وعلى كل ضامر يأتيل من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيه يَ مِنَ مَا عَلِمَ قذو تفذهم واليوفون ذرهم واليطة وفوا بالبيت العتيق ثم يقذو تفذهم واليوفون ذرهم واليطة وفوا بال. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ذلك, ذلك ومن وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوسان واجتنبوا قول الزور فاجتربوا اجتب من الأوتان واجتربوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان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 لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ دَائِنَةٌ مِنْ جَهَنَّمَ يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ لِيَذْكُرُ اسْمَ الله ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين منها أطعب القانع والمهتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكون كذلك بصير المحسنين وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع خوان كفور إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا قلنا قَوْمِي وَأَنَّْ اللَّهَ لَا نَصْرَ لِلْقَادِي الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ الذين اخرجوا من ديارهم بيعائب حقا الا الى اين يقول رب الله ولولا دفع الله الناس بعضه صوامع وبيع وصلوات ولولا نفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لقدمت صواب وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا اللهم من ينصره ولا ننصرن اللهم من ينصره إن الله له قوي عزيز إن الله القوي مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة الذين إن مكناهم بالأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم موم نوح إبراهيم وقوم لوط وقوم إبراهيم وقوم, وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأملت الكافرين ثم أخذتهم. وَاصْحَابُ الْمَدِينَةِ يَا كُلُّ مَنْ تُصَابَ أَمِنْ لِتُكَافِينَا ثُمَّ أَخْطَأْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيدِي فكَيْفَ كَانَ نَكِيدِ تَأَيَّم قرية أهلتنا وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فَكَأيٍّ مِنْ قُرَىٰ أَهْلَتْنَا تُنْعَلى عُشْها وَبِئْرٌ مُعَطَّلٌ وَقَصْرٌ مَشِيدٌ هَذِي قَاهِرَةُ النَّ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 ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فإنها لا تعمل أبطار ولكن تعمل بالعذاب ولن يخلف الله وعده ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة تعدون وإن يوما عند ربك جأيك ثلاث إنا تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة وما أخذتها وإلي المصير ودعي من طوية أمليت لها Al-Fatihah يحكم الله آياته فإن الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم لنجعل ما ينهي السيطان فتنة الناس شقاق بعيد وإن الظاهر لدي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك وليعلم الذين الحين إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ فَيُؤْمِنُ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قلوبه. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم وإن جعلهم عذابهم، والذين هاجموا في سبيل الله ثم قتلو أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. يبيل هذا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليعذقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ألم ترى أن الله أنزل لطيف خبير إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ قَرَانَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْك تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَخْوَرُ سُمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْك تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ والفلك تدري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه والفلك تدري في البحر بأمره ويمسك السماء على الأرض إلا بإلمه إن الله بالناس لرؤوف رحيم إن يوم القيامة بما في كنتم فيه تحترفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب, كتاب، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم ويعبدون من دون الله ما لم ينزل وما للظالمين من نصير وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر وَإِذَا تُسْلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ تَعْلَمُ فِيهِ وُجُوهَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ يَكَادُونَ يَتْفُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتٍ كادون يسطون بالذين يسلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أن وعدهم الله الذين كفروا وبس المصيب أن وعدهم الله الذين كفروا يَا سبرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس برب مثل فاستمعوا له إن الذين سدعون من دون الله له يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له إن الذين تبعون من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم شيئا لا يستنقذوه منه وإن يسلبهم الزباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب طالبوا المظلوم ما قدوا الله حق قدره ما قدوا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اللَّهُ يَعْلَمُ وَفِي من, مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بصير إن الله تمين يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا كُن وسجُد وعبُد وتبَكُم وفعلوا الخير يا فَاعْبُدُوا آمنوا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ الخير وَبِذِي الخير لعلكم وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا الخير لعلكم وَأَقِيمُوا وجاهدوا في الله حق جهاده، واجاهدوا في الله حق جهاده. هو لتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هو لتباكم وما جعل علي. في الدين من حرب ملة من أبيكم إبراهيم ملة أبيكم إبراهيم, إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا وتماكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا سهداء على جَاءَ وَآتِ الذَّكَرَاءَ تَشْهَدُ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ جَاءَ وَآتِ الذَّكَرَاءَ تَشْهَدُ بِهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَإِنَّ الْمَوْلَى لن